فدعا ربه أني مغلوب فانتصب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عنونا فالفق الماء هذا قدر فحملناه على ذات الانواح ودسر فجري باعيوننا جزاء لمن كان كفرا ولقد ترثنا آيتن سهل المدكر فكيف كان عذابي ونذوب ولقد يشترنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عبادي ونذر إنا أرسلنا عليهم ليحا صرصرا في يوم في يوم نحس مستمر تنفع الناس كأنهم, تنفع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا مما واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أولقي الزكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا منه من الكذاب لشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقرهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي وندر أرسلنا عليهم صلحة واحدة فكانوا كهشيم المفتضر ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوطن بالنذر إنا إِلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَن لَّهُ قُمَّ جِينا بِشَهْرِ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرُوهُ ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صدحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء هنا النذق تذبحوا بآلاتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر اكف سركم خير من لائيكم ام لكم برائه في الذبر أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سيُهْزَمُوا الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجِرْمِينَ فِي ضَلَارٍ وَسُعُرُ يَوْمَ يُسْهَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ دُوقُوا مَا انما كل شيء ان خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح في البصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر وكل شيء تعالوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر